واحد من كلا. مسلا بتطلع على كيفي إن شاء الله غالبا يعني هو لقفل بحام وهو يعني راجل طبعا ده يعني أنا عايز أقول ده من حظكم هو لقفل بحام بتطلع عادل لأن عادل عادي الراجل كتير قوي ومحترم قوي ولوجيك قوي قوي فهو طالبكم كلكم هتروحوله يوم الاثنين القادم. دي مضرر البنهاوي الساعة واحدة بطول هيقعد معاكم كده الساعة الزمن سريعة عشان يقولوكو على نظام الامتحان فاتقولوكو في ربطة المعلم تروحوا تعودوك في ربطة المعلم يعني ايه يوم الاثنين اللي جاي على طول فاتروحوا كلوكو بقى كده واتقولوكو تروحوا عليين حضرين كده تلاقي الراجل بقى, بقى ايه ايه هو الدكتور عازل اللي إنته متشكور يعني مفيش حاجة يعمل كده ولا أحياناً كده يعني يوم الاثنين اللي جاي المضرب البنهاوي بتاع واحدة بوم هيوز العقد بتاع بتاع الدمب الجديد تمام؟ وهو ده طفليد كل سنة اللي بيحض الامتحان لحيان بيجمع الناس وده الحاجات المهمة مثلا مثل الامتحان يبقيني في تيوه ازاي البروبلم يعني اللي المفروضة بتاخد بالك منه عشان كسبك يعني اسمتين احنا برضو اعدا مبيضا صرح 18 في نيورو انادوني احنا كنا لو تبتكروا كنا متخلصين كنا مخلصين البرين كله، خلصنا البرين وروحنا ندلين على الفاينال كور. نزلنا توه على الفاينال كور. وشوفنا صفقة 18 فوق لقينا إحنا فيه ثكشة في الفاينال كور. وقنا الثكشة في الفاينال كور في من فوق ااا أستير كل في على الجنبين البريميدال دراج وفي كمان الفاينو سلامت دراج اللي هم اللي تحت وشفنا خط مهم جدا الخط ده اللي هو فوق بلو هذا الخط وده طبعا مهم جدا بلو هذا الخط هتلاقيه بيحصل هو ان البلاسما لاين تحت الخطف anyway. اللي هو بالانتيير سباينال ارتري وده كان يبقى الانتيير سباينال ارتر بيغذي التوب براميدا السباينال كورت والتو سباينس انما الكوستيرال سباينال ارتر ده بيغذي الكوستيرال كولم اللي فوق بس يعني واسته وبناء على هذا جينا دلاسنا كده حاجه وقلنا ان كيلو السباينال ارترشن حتى في كده رسمه في كده رسمة كده سبريارة فيها anterior spinal artery جاي من فوق ونازل لتحت وكل segment عمالية برانش صغير عمالية ايه برانش سبريار كل segment بيديها برانش يبقى فين anterior spinal artery اللي بتقفل مش الكبير بقى اللي جاي من فوق لا ده اللي هو البرانش اللي بيدي السيجمنت الفلانية يعني يجي مثلا الانتيروسفاق قطري نازل من فوق وجي برانش اللي بيدي تيه عشرة راح مقفول يبقى هو ده اللي اخنا بيديه وفي مرة تاني اسمه فيرال ماي لايس او ترانفيرز ماي لايس لأ الفيروس يخش على السيجمنت يمسحق بالكامل إذا إني فر إني تو فيزياء نورديشن من الستراتشالز بتاعنا المم الالترانزفيرس مايلاينس هذا فيبيا والانف اكويتو مش عارف يو بتاعه وتلاقي الراجل عنده ماي لا ترى برامج المضربين ماي لا ترى الصينو من تلاقيه مضربين على تمام كده إنما الانتيرو سبانر أرد رقلوجن تلاقي نفس الكلام مفيش فيبر بقى إنما ستنا من الفيبر دين بالباس ما يمكن ساعات كان عندي نجلة برد يعني ايش قولان هاي الفيبر فالانتيرو سبانر أرد رقلوجن ممكن يبقى في بي لاتيرال براميدن أفكشن و سبانر سيراميك تراكت أفكشن وتسيروا كلها من تراكت هاي با سبير طبعا رسمة اللي تحتها دي اللي هي في وسط صفحة تمنتاشر اللي هي تياها في صفحة 19 من تحت نفس الرسمة بس مصفة الرسمة اللي احنا عملنا على قدين احنا فاجينا وقلنا ايه انه الدرز الروت او السلسل الروت جاي من من حرف الـ H الفواني الجزء الفواني من حرف الـ H والموتور روت او الانتيرو جاي من الحرف اله من تحت وده روت وده روت موتور وسنسوري اجتمعوا مع بعض اعملوا يا اولاد سباينال نيرف هذا سباينال نيرف ميكسد راح سباينال نيرف زي ما تقول انشطر كده الى موتور فايبر رايح العضلة وسنسوري فايبر جاي من منطقة من الاسكانة ده برضه زي كده يبقى انت هنا اللي تفرق ما بين روت ونير في الروت اللي هو الموتور روت والسينسوري ده اسمه root. أو روت او انترو روت وباستيرو وبعدين الاثنين مع بعض بقى ميكست غوست باينر سوبر بعد كده يبتدي بقى ان الموتور يروح للعضله والسينسوري يجيب انفشن من الايه من الدي السكن ولذلك الفاينل كور الفاينل نيرف هو ميكيشكله برضو ازاي طب انا دلوقتي انا خدت تقريبا لو مرتبه باصه كده خدت ما ايه الليجن في البرين يعني قعدت نتكلم على كورتكس الليجن خلي بالك خليك معايا يعني ايه كورتكس الليجن كورتكس يعني ليجن في فرونتال ليجن في فرايتال ليجن في اوكسيبتال لوب حلو كده روحنا للدي سنه روحنا واخدين كبس لجنة وعمل هم بلجنة وهم هاي توصل معرفة روحنا ندين شوية وروحنا ودين بدين ستة اللي هي فيها عموطهم سنسو كرين النهر مد برين لجنة بونتاين لجنة نضلوا واللي واللي بيفرق ما بينهم ايه كان كرين النهر نزلنا سينا نهاردة عن الـ spinal cord وبدأنا نشوف الـ Striction في الـ spinal cord ودخلنا 2-Legion بيضرابه الـ spinal cord اللي هو مين؟ ليه ده المسكولر وإزاي الإنخلامات وإزاي نأخذها عايتين بقى نجيب آخر الـ spinal cord. عايزين نجيب يجيب الدين من دين دين فبص يا باشا على طفحة 21 في لترة اليوم كده فوق في رسمة في لترة اليوم في اللي هي شاكين كده هو تقريبا يعني في البودي بتاع في التبري اش كده السؤال يا دكتور انا وقفها في اهو انا وقفها في اهو كده اهو دلوقتي قدامك كده اهو انت تبص على السباين بتاعتي في الاتراديون البودي بيبقى انتيريوس والسباين بتبقى كثير مظبوط كده يعني لو فكرت رسم دي هتبقى كده الرسمه دي كده احطها عليها كده بودي لقدام الاسباين لورا بودي لقدام الاسباين لورا طب شوف يا باشا هتلاقي الفيرتيبرا الكولاني واضح جدا وحتى مرسوم كده ايه مكتوب ايه البودي بتاع المركتبريو ال1 ال اثنين ال ثلاثة ال4 ال5 بعدين ال واحد ال2 ونازل تحت دوت وبعدين في سباينال كور ماشي جوه المركتبرال كمان وطول عمرنا يقولوا لنا ان السباينال كورد بيخلص فين ما بين ال1 وال2 سبحان الله بص السباينال كور وقف ما بين ال و وال2 طب وبعدين ايه اللي هيكمل بقى هتلاقي فيه بص يا دكتور اللم وسكره رود بص بقول ايه بقى رود مش تكرر نير مش باين نار بيقول لك لم وسكره رود كده سبحان الله ربنا خليقها طويله طويله كده فتبقى ندله عامل زي دي الحصان فهو هو لا سملة يمكن مثلا ايه فين بقى ديه الصوصان دوت هو راسم يعني في الصورة اللي انا بقول عليها تحس من ال كورد court كده نازل منه خطين مش كده خطين بالطول كده اوكي اللي هو يعني قصاد L-2 كده معلها الطريقة فوق فوق شوية تلاقي فيه خطر كمان يعني عايز يقول ايه عايز يقول ايه ان الروج بتاعة اللامبوسيكرا لسيجمين هي اللي هتملة الفراغ اللي تحت ليه لان الاسباينر كورد وقف خلاص عند ايه واحد الاثنين الفرتبري شغالة ده الفراغ ده كده يعني ليه قالك والله ربنا سبحانه وتعالى اراد انه هذه الروس اللامبوسيكرا الروس بتبقى طويلة جدا فتبقى نازلة طويلة كده هوت وتمت عشان كده كودا ايكواينه خلي بالك انا بتكلم على رسمه اللي هي فوق على الشمال طب بص على منظر الكودا ايكواينه كده اللي هي رسمة اللي تحت على اليمين فين الكودا هي اهي بص لمب سيكرا اولس تحت مكتوب بص تحت كلمه كودا ايكواينه رودس رودس قال لي رودس لمب سيكرا ادي لمب سيكرا الموتور والسنسور لامبو سكرال اللي هم بيغزوا بايه يعني اه اللي هو يبقى تحت كل الكودة الكوينة روت دول ايه سابلايل اللي هو المد طبعا بقى ايه خذ بالك الراس اللي فوق على شمالك ده ما تقول يعني هو مش عايز بقى يعني يعني يعني يعني يعمل زحمة في الفلتبرال كنال لو تبص الفلتبرال كنال من بعد كور فيها خطين ندلين بيومثلوا الكودا إكوانا يمثلوا السؤال ما هي الكودا إكوانا كلمة كودا إكوانا يعني دي الحصان المنصوب بيها لمبوسيكرا الروس طب ليه سموها كده ربنا خلق لمبوسيكرا الروس طويلة طب هي ندلة في الفراغ اللي هو بعد انتهاء للفاينال كورد انتهى للفاينال كورد خلاص فتبدأ الكودة الكوينة تبتدي تبلى هذا الفرار سبحان الله كده وتبقى عامل زادير الحصار لو تبص على الرسمة اللي هي تحت على الشمال في صفحة 21 لو تبص عليها تجد انه برضو في فاينال كورد كده رسم كروتي وخارج منه القودة الكوينة والسي اس اف ايه والسي اس اف واضح ان القودة الكوينة عيما جوه ما يا دكتور لانك انت لو تبص على رسمة اللي هي فوق على الشمال صفحة واحد وعشرين الاسباينال كورب وقف عند ايه واحد ايه ايه ايه اثنين خلق وكده طب الفلتبرة فيها ايه القودة الكوينة ايه هي لامو سيكرال مش نارو موتور وسنسوروب بتغذل نغر ليه والروتس دي طويلة فهي مالية هذا الفراغ طب هي بتعوم في ايه بقى الروتس دي بتعوم في السي اس اي خلي بقى لكم بتعوم في السي اس اي خلي بقى, بقى بقى دكتور ان احنا كلنا عندنا في ميك بوينت في ظهرنا انهي قولولي ايه اكتر حتة في الظهر ضعيفة او يعني اللي هو انهي سبيسيس تو سبيسيس إلا أربعة إل خمسة إل خمسة إس واحد خل بس يا ده فانا دلوقتي جاي هبوط جاي كده بربطي ربط ماطي وبشيل حاجة فطبعا لازم بقى احنا فين عيب خلي بس عضلات ظهرك لازم عضلات ظهرك دوت تكون قوية عشان لما تيجي توطي ترفع الحاجة بقى العضلات جاية مش عيب العضلات ضعيفة روحت انا موضي وبشيل حالة جاندة غضب عني راح الحمل ايه عند الويك باينت اللي هو الا 4 اللي 5 الا 5 اس 1 الديسك هنا راح متضفلة وعمل ديسك بروليبس بص بقى فرقنا عندك الديسك في الفين بالظهر اللي هي الديسك 21 فوق على الشمال في ديسك مرسوم كده ما بين الا 4 اس 5 وما بين إس خمسة آه سوري ما بين إلا أربعة وإلا خمسة وما بين إلا خمسة وإس واحد في ديسكين طب التسكين اللي هما نعملين كده زي حاجة كده آآ مقلنا شوية واضح إن في سهد بيشير للتسكين إن هما عملوا برولابس صح يعني بيفوتهم طب الفرطة نحية البودة الفرتبري الى الامام anterior ولا بيفط نحية الاسباين بوستيريور نحية الاسباين بالك فلما جه هو هنا جاه في ايه الا اربعة الا خمسة الا خمسة اقلت واحد مفيش هنا ايه الاسباين الكور الى ايمين كودا اكوينا شوف بالك يبا دي الكودا اكوينا ليشان يبقى ما هي الكود اكواينليجن الكود اكواينليجن واضح ان حصل كومبريشن على الكود اكواين في الانترفيرت برال كمان طب ايه الحاجة اللي بتعمل كومبريشن هو الديس ولذلك بقى المريض يجي هنا بقى هي الكود دي ايه روت ولا نيروز بريفيرال روت موتور ولا تنسلي الاثنين في اللور لينج فيجيلك المريض عنده اعراض موتور واعراض سنسوري فليه؟ بيجيلك يا دكتور ده انا دكتور اصلها من ايه؟ قول البالح دكتور كان في صندوق كده فانا شيلت الصندوق احادي وبتاع ما احلرش حاجة الصراحة ساعتها ظهر ضغط كده شبه عند خلد لينت عاجل وكادش تبالي جاي بقوم الصبح ايه ضهر دعبان اوها دكتور وبصيت لي ايه تريك بقى فيها الام جمدا مش عارف مش روحت لطر اكشف قالت عندك انزلار اوه انا عايد لا تصريشو يا سيدان هو اعيد اوه اخي من عيني ايه هو اوه اوه مش انا الخدام بغض سيد مين على كيف عاويننا اوه اهيب اتدوس على الزرارة راهي فالوقت قال لك وصيت يا بيت شن فاروح تكشف قال لي انت عندك النواز بظروف يا دكتور وضاغب على الأعصاب بتاعت الزور لين ما انت بفهمتني دي ايه ديسكبرولاس عمل كودا ايكوائيوناليشا خلي بقيت المعامل دي لسه في رسمة لكم في الطريق دلوقت هتسلم هلق في دي عشان تلاقيكم التوارد لسه مش متخيل الكودة اكوينة صحيح ولا تخيلتوها لسه مش متخيلها لانت محتاجة بسمة اللي جاي في عم اتنظر بس بيستورها ويساعدها بسمة مجسمة عشان تستطول ايه مش تاهمة من الوقت ايه الكودة دي بس ديها في الكلسة حد ما ايديه طيب ايه رعيك في الكودة اكوينة هي, هي روز روز موتو سنسوي تصيب ايه لما تتضرب اللور ليه اقض على الشمال صفحة 21 مكتوب ايه كود اكواناليجا الايتيوليجي على الشمال او صفحة سورية 22 ايه 20 كود اكواناليجا الايتيوليجي موسكي تسك برولاي اني تسك ايه الاربعة اللي الاختة الاسبوعية كليلية الفيكتشا موتو و سنسوري مانيفيستايشن فين في اللور لين خلي بالك طيب جميل جدا حلو طب سؤال يا ولد. سؤال انا مش فاهم كده الاكواتا دي احنا بنزيد له حصانه يعني روتس روتس روتس التاثير اللي بين لما حاجه تضغط عليها هتضغط على روتس سيت روتس عشان كده تلاقي البوست لور لين بقى افكتد مودو بس علم بوست إيه سيمتريكال فالبال جميل نيجي بقى الحاجة ما صياتي كال لازم عرق النتا عرق النتا اللمبو سكرى الروت هي الكودئ كوينة ايه لمبو سكرى الروت لو انضرت على الروت المكونة لصياتي كنيرس كل اقوالة دي متموعة ضدية من الموتور وزين سرور ففي شوية منهم يعني هنعتبر اعتبر كده في شوية منهم روتس بتكون الصياة تكنازو بعد كده لو انضبط عليهم من اللي رايح للسباينال كور ده اسمه سنسوري روت واللي خارج من السباينال كور ده اسمه موتور روت مش كده اللي رايح للسباينال كور سنسوري واللي خارج موتور فلاحظتوا الروت هي اللي في السي اس اف شايفين الروتس الطويله ازاي طبعاً أنا أعملها كده رود بقى يعني أعملها في كل سيجمينت شوية كده مش عايزين يعني يعني نعمل كرة بقى رود سبا عشان نتبقى الزحمة في يعني في رود كده وفي رود كده طبعاً كل سيجمينت بيبقى فيها اثنين رود من ناحياتي واثنين رود من ناحياتي أنا بس أعمل يعني شوية وشوية يبقى واضح وشايفين البيليمجيس؟ برا خالص هاي؟ يبقى انت عشان تحس فين بقى الكودة الكوينة هي الرودس دي على الجنبين شمال ويمين فلما يكون كلهم مكتملين تحس ان فيه دي الحصام واخبرك ازاي موجود مالي هذا الفراغ السفلي والفراغ ده مغطى بالمننجيس وفي وسطه السي اس اف لو تراحل الموتوروت والسنسور روت لما اجتمعوا مع بعض عملوا ستاينال نير وخارج من الانترغر تبرز بقى الفورامنا خلاص ليله بقى هيبقى بريفيرال نيرف ويكمل عادي يبقى يبقى هنا السؤال ما هي الكودا كواينه هي موتور وسنسورز الموتور روت والسنسور روت دول بتوع ايه اللور لم يبقى اعتقد ان الكودا كواينه ليجن هتبقى عبارة عن ليجن فقط في اللور لم هتبقى موتور and سنسوري وهتبقى ايه سيميتيك فهل انتوا متخيلين دلوقتي في كده كويس برضو ولا لسه شويه يبقى دي احنا كده تقليدا خدنا الكورتيكال ليجن والكابسولار ليجن وبرين ستيم ليجن والفاينل كورت ديشن روحنا واخدين الكوردي اكواين يعني خدنا من فوق لتحت ركزوا بال طيب نكمل بقى شويه في حدث ما هب في الصفحة لبعدها الموتور سيستم الموتور سيستم الموتور سيستم يا دكتور هي عبارة عن الموتور سيستم عبارة عن, سيستم عبارة عن لو تجدوا ده هتلاقي فيه الصفحة 23 في الوسط مكتوب برانيدال وطبعاً الـ بتاع الـ parameter track يولاد هو الموتور area اللي هي Area 4 يعني Area 4 دي هي اللي نازل منها خلي بالك الـ موتور motor neuron المكتوب عليه parameter track اللي هو زي موتور وone هاف of the body العلقة تاتة ان احنا عندنا موتور area نحيادي وموتور area نحيادي parameter للنحيادي يبقى Area 4 هي منبع الحركة اللي هي مصدر الحركة خارج من Area 4 البراميدال تراكت البراميدال تراكت راحت تهايي من على الأنتيروهورد سيل في سباينال كورنز الأنتيروهورد سيل خرج منها البريفرال نيرف ثم النايرف راح الى المسل زي ما انتم شايفين كده يبقى فين الأوبر موتور نيرون يا أولاد الأوبر موتور نيرون بيتدي من أول الكورديكس فور لحد نهاية البراميدال تراكت اللي هي ما قبل الأنتيرو سيل أما اللور موتور نيرون فهي من الأنتيرو سيل لحد نهاية البريفرال نيرز الماسل برا اللور موتور نيرون خباك في حتة مشتوبة كده من اللور موتور نيرون عجنب المسل برا اللور موتور نيرون يبقى الجهاز الحركي الرئيسي upper موتور neuron لور موتور neuron muscle فين ال موتور motor neuron الكورتكس اللي هو area 4 نازل منها البراميدل فين اللور موتور نيرون بدايته until hermicelli نهايته البريفر النابل من الاخر خالص خالص ثم المسل مداج لعدة الحركي الرئيسي واكتب يا جميل فوق عند area 4 كده جانب كلمة area 4 اكتب initiation of movement وانك المكتوبة تحتها شوى يعني هو عايز يقول ان area 4 او البرامدالتراك مسؤولين عن ايه اولاد initiation للحركة يعني بداية الحركة من الهين وطبعا الكهرباء تيجي من Area 4 تروح نزل في البرامي ده البرامي أنتيرو هورمين سيل بريفران نير وتلاقي العبلة ايه تتحرك خلاص كده يبقى ده الانيشيشن هورت مو فيه وينجيل كده على الشمال واليمين هتلاقي فيه سيريبيلوم والسيريبيلوم هنا ده بيعمل ايه كو أوردنيشن للحركة يبقى هنا السيريبيلوم بي أوردنيشن يبقى الانيشيشن هو الايه هو area for استرابيلم هو اللي بيعمل اولاد co-coordination والcoordination ده يعني ما يعني مقصود بيه بقى ان انا اقدر المسافة كده الحركة بتاعتي شكلها مظبوط اجل ما مثل هي اجيب الحاجة مظبوط حاجات زي كده زي ما هنشوف الظبط كده انك انت لما بتدور العربية الدوارة دي دي الانيشيشن خلاص ده الانيشيشن ما اروف تداري سنة العربية مشي بقى ده اللي هو الموتور الوسطاني اللي هو أفر موتور ولور موتور مصر لكن عشان تهيمن على العرضية تماما وتسيطر عليها سرعة الاتجاهات تحاول الشمال تيجي مين ده هنا بقى اللي هو ال ده دور السرابيلا اللي خلاص الويند التاني اسمه الاكترا براميدل وده مسؤول عن انه بيفلتر الموفمنت يعني بيضبط الحركة كده شوية يعني عارف يعني ايه فلتر يعني يعني احنا مفروض area فور هده عندنا الكهربا فيها كتير شوية فلما تيجي تحرك دي ممكن ايه تبقى فيها رعشة ومتاع فمين اللي بيشيل الرعشة دي خابص خابص ويخلي الحركة بتاعتك smooth يعني الاكترا تراميدل يبا الاكترا تراميدل بتأجفت الايه التون وبتفلتر الموفمنت وممكن تكتب كمان وتمنع الـــــــــــــــــــــــــــــــــ.... ومن خالص يعني.. أي حركة لا تيراضية تبنعها الوخي مالك إنت جدّا إزاي إزاي إيه حركة لاي إراضية إن أنا إيدي أنا عملة تترعش ولا بمعل إيدي بجيب الحاجة إيدي عملة تعمل كده لا الإكترا تراميدال بيمنع كل ده بيفلتر المهم عشان كده يا أولاد اللي عنده مشكلة في الإكترا تراميدال هيحصل حاجة واحدة بس الـــ مومي وبص على الوينج الثاني اللي عنده مشكلة في السريبيلوم هي عنده ايه يعني التكسيا طب اللي عنده مشكلة في الموتور سيستم بروبرش نفسه اللي هو الأفر موتور نيرون أو اللور موتور نيرون أو الماثل اي مشكلة دول هيحصل يا أولاد كلمة واحدة ويكنس ويكنس تلاقي الكلام ده هو مكتوب تحت راس فتح تات تحت لجن في الموتور سيستم بروبر. اللي هو ويكنس اذا انا لما لك ايه اسباب الويكنس اللي انت تعرفها اللي مكتوب اتوب على الشمال دفرينشة دياجنوزق ويكنس المشكلة في كل النيرون الويكنس هيك من من افر موتور نيرون نترامي تراكس من ننحولها اتداخلها ولا لور موتور نيرون الوقت هنتيرو هورنسيرو البريفرال نير ولا في المسل زي المايوباسي وكمان برضو يا ريس كمان تقول برضو تحت الكلام ده هو اللي هو صفحة 22 اللي على شمالك دي اني بي المايو نيورال جونكشن اللي هو التقاط النير <تصفيق> بالمسل اسمه ايه مايو نيورال جونكشن التقاطه مايو نيورال جونكشن لما بيحفظ فيها بتؤدي ايضا الى ويسمى المرض ايه ولا ميثينيا جريبس يسمى المرض هنا ميثينيا جريبس ميثينيا جريبس طيب انا بقى دلوقتي عايز ااخد شدة مراسمة اللي هي ايه دكتور من اول قولولي ايه السلك اللي, اللي ماشي دي من الريا فور نادل سلك سلك سلك رايح لحد الثلاثين بقى ده ايه الأبر موتو بيرون اللي هي الكرامي دال تراجل عايزين نعرف بقى هي ماشي ازاي الظهر فتعالوا كده نقرب منها شوية هي صفحة 24 صفحة 24 الرسم اللي فوق على يمين سيادتك انت قول لي يا دكتور البريميدال تراك ايه انا عندي كام بريميدال تراك 2 يبقى كل 1 بريميدال تراك شايل نص جسم طب هي ايه الاوريجين بتاع البريميدال تراك اريا فور طب افكرك بقى ممكن تقول لي اريا فور جسمك انا عامل عليه ازاي انا في عندي اثنين area four هكو بقى area four واحدة هكو فيها نص وشي ودراع ونص ترانج كده ورجي حلو كده تيجي بقى بص البراجدة بتحمل ازاي تروح رايحة من اول area four هي فايبر بتاعة الفيل تعالي فايبر بتاعة upper limb نص ترانج تعالي lower limb وتروح لما الفايبر دي كلها كده هؤ في خط واحد واحد البراميدالتراكس حاملة لنصف الجسم موطف يبقى الخط رفاي على الاسم البراميدالتراكس ده هو نصف جسم خلالة اهو بصوا في صفحة 25 الاول ده شكل البراميدالتراكس الحقيقي اللي هي رسمة اللي هي اللي قبل في الكتاب نفسه مش اللي نعمولها بالايدين حتى انت بصوا لاحظة رسمة بص جاء بداية فوق مكتوب ايه موتور اريا اللي يعني اريا فور يعني ايه رأى كده الكلام الجديد دي بقى يبص هيد و ابر ليند و ترانك لين. قال يعني ايه الفايبرز كلها جاية بقى ايه من كل الاماكن دي بص الجاية متفرقة من فوق سبحان الله وراحت ملمومة في سلكة واحدة نازلة يا جدع اسمها الايه البرامي ده بس هي الناس مش هتلاقيها جد مش يا جد شوية وإحنا مش همشي الجد فخليني يا في الكلام اللي هو إيه خلينا على مضى الله كده صفحة 24 وصدر في برامدال تراكت كده بتاعة المصانع الحربية حلوة حاجة مصانع الحربية الثالث ليه دكتور جاء يا بنيد البرامدال من أريا البرامد 4 نسلت يا جمين في الانترنال كبسول شوفت بقى الكابسولة دي شايلة براميدل بالتام عشان كده لما الكابسولة بتضرب خلاص البراميدل المضربة تبقى نص جسمك راح بعدها ندلت البراميدل في البرين التام يا دكتور في فيه برين بونز ميدالة يعني معنى كده ان انا لو انضربت البراميدل في النيت برين او في البونز او في الميدالة برضو فيه هميبليشيا بس ايه اللي هي ميزها جرينيا الناف لكن لما تنظره في الانترنة الكابسولي هتشوف الشكل هيختلف شوية وبعدين من برامي ده اللي عمل الديكاستيشن فيه في اللور بارت المضالة ورايح المين للأنتير هورن سيل عشان تهاجم على الأنتير هورن سيل الأنتير هورن سيل بقى واللي خارج منها جميل بريفرال نيرف صح ده لور موتور نيرون طب هذا البيفرال نيرف رايح للراجل شايفين الراجل أول عني شكل غريب الراجل ده دي المانز يعني قال يعني بتاع العيال اللي هو طبعا ده بني ادم بس مرسوم مصري شكل غريب فطبعا البرين برن راح لمين للمصر بتاع عشان يحرقها يبقى واضح من هذه الرسمه ان البرين دل تريك بص لو انضربت في الكبسوله او انضربت في الميد برين او البونز أو حتى في المدالة من فوق هيحصل هيمي بليشيا على الناحية العرسية موفينا ماش موفينا اسمها ايه البراميدال تراكت اسمها كورتيكوس باينال تراك اللي هي ايه باينال سباينل؟ بدأت من الكورتيكس وانتهت في السباينال كورونز يعني ربنا خلق البراميدال تراكت يعرف عشان مين؟ عشان يغذي الانتيرهورنسات طب لو جيت انا قلت لك الانتيرو هورنسل موجودة فيه في الاسباينال كورو طب الانتيرو هورنسل مين اللي بقى من عليها البراميدال تراك انا هي اللي الواحدة ولا اثنين واحدة اللي هي جاء من الابزت صحيح يبقى الانتيرو هورنسل جاي لها البراميدال سابلاي واحد من الناحية العدسية موفيد ولا مش موفيد في مشاكل؟ صحيح جميل عديد ما معلشي هنغتد شوية ونروح واخدين واخبارك انت ازاي رايز هنروح واخدين الحقيقة كده هو يعني brain stem مش كده ده brain stem اهو يعني فيه يعني فيه كورتيكس وكورتيكس وكابسولة وكابسولة صح ولا لأ قد وفيه brain بس معلش brain stem ده خلي الخط الوسطان اللي فيه يتخامه شوية عشان يباني ان هو ده خط منصف ان brain stem divided between similar house بالmidline بتاعه في الوسطى ما عنيش عشان بس يبقى كلام حلو. حيو كنا انت احنا خبناه فينا الروتوس سنة أولى و تأميان اللي هو الاتومين الاتومين احنا هموا. ما عندناش في النيور ولا كورو مفيش كلام الخاصة افسط حاجة في النيور و الاناتومين والكيسيولوجي والاستوريش افسط حاجات فيهم وايسهل لهم هم دول اللي احنا بنستعملهم في النيوروجي ولا بنتكلم على الفورس والليشن خالص خالص يعني وصلوا، فبصنا كابتن في اثنين براميدل مرسومين خلي بالك عن معايا هو براميدل الجاية من الكورتيكس ده وبراميدل الجاية ها من الكورتيكس ده صح كده ولا قلنا، فحطلي أسهم يا بايمن حطلي أسهم على البراميدل اللي جاي من الشينال واليمين كده اه اه الأسهم تتجه إلى أسفل يعني توضح إن هذه البراميدل يعني الجاية يعني بعد الكبسوله كده حط لي تحت كل كبسوله اعمل لي كده على الخط اللي نازل من الكبسوله كده سهم يلتجه الى اسفل يعني عشان ده كوبي يفكرك ان دي براميدال تراك نزله طبيعي جميل دلوقتي قول لي بقى البراميدال تراك دلوقتي انا انا حاطط لك كم كرينيال نيرف ثلاثة وستة 6 يعني انا حاطط مثال يعني يعني الثيرد كرينيال نيرف ده في المدري السيكس في البونز تزعى في المضالة مش كده برضه طب قلولي بقى يا شباب هذه هذا الكريميالنير شايفين واخده براميدال سابلاي من السيم سايد يعني البراميدال اللي هي يعني نفس ناحيتهم نازلة من ديالهم صح والبراميدال اللي جاية من الناحية التانية نازلة من ديالهم برضه وعشان كده خدنا قاعدة يعني لو موقف ده راحنا لسه على صغيرين all cranial nerves phyletrally supplied build pyramidal مع ده حاجتين صغيرين يبقى ما النهاردة خريب ما سيبقى ها يعني يبقى ما يعملين يبقى في راسة دي يا باب اللي فوق دي على الشمال اللي هي موجودة دي دي اثنان دي اولاد دي pyramidal tract بدت من الكوربكس وانتهت في الـ brain stem والـ له رمز الرمز ده اسمه باوب كلمة باوب دي كلمة تنمع brain stem فإذا ابتدت التراجت من الكورتكس وانتهت في الـ brain تسمى كورتيكو بالبر تراجت يبقى ما هي الكورتيكو بالبر هي الـ brain اللي بتبتدي من الكورتكس وتنتهي في البرمدة السيل كعناها برمدة الطرقت مخصوصة للكرينيال نيرف نيوكليار لكن البراميدال الطرقت اللي هي على يمينها اللي هي بدأت من الكورتيكس وانتهت سيل في السبينال كورد كترحى للأنterior سيل فصونية كورتيكو سبينال بس هو العلمك هما الاثنين تراكج واحدة بس يقولك خلي بالك إن البراميدال الطرقت كلها بداتش من أريا فور ففي واحدة بتنزل اللي حال الانتيرو هورنسل في الاسباني القرطو كله دي سماء كورتيكو وفي واحدة تبقى قصيرة شوية يا توبك بتنزل عشان تغسين crinial nerve nucleae الانتيرو هورنسل جاي لها براميدا الواحدة من opposite side صح كده? إنما كل crinial nerve نيوكلياي bilaterally supplied by the pyramidal طب بص بقى على رصمة اللي هي فيها all crinial nerve نيوكلياي bilaterally supplied by the لو انا ضربت الكابسولة دي قدامك تخيل كده الكابسولة دي قدامك كده اي كابسولة من الكابسولات اللي محفوظة في كم كابسولة عندك اتنين اضرب اي كابسولة هل في كرينيال نيرف تلاتة او ستة او تسعة يتأثر لا يتأثر ليه هو فين بالك. اين اصل الكرينيال نيرف النيوكلياس والنيرف نفسه اللي يجال من فوق ده هيمنع هاي من البراميدل طب انا ضربت الكابسولة دي الكابسولة دي فيها ايه خص الرينيال نيرف فيها البراميدل اللي هو الكورتيكو بارفر طب انت بقى ايه واحتضار الكابسولة طب ما الكابسولة التانية يا اخويا فيها براميدل هيغذي برضو الرينيال نيرف يبقى محفظش حال فاهمين ولا لا ولا مش عمل معايا طب هاديك سؤال ذكاء في هذا الوقت الحالي لو انا حصل لي دلوقتي كرينال 10 راح الضربه كرينال نيرف 3 عرفت فك و6 و9 ضربوا الكرينال هل الكرينال نيرف بتتاثر ولا لا تتاثر لابد ان تتاثر هتقولي ازاي دكتور مش هي فايرال ست بلاين طب لا مين قال ده نيوكليار بوديتي ده هو البراميدل جاي من من ناحيتها من ناحية الثانية عشان يهيمن عن نيوكلف النيوكلف باطل نبص على البراميدل يعني هعمل بيه ايه البراميدل سين هديك سؤال اقفال سؤال ثاني البوليو where is the region الانتيرو هورد سيل اوكي طب مش الانتيرو هورد سيل ليه البراميدل سبلاي من فوق ايوة بس هي باطل ايه باللي برنامج ده خلي بالك يا عبد الله بص ازاي في لازم ما تخشش بقى العمليه اللي انا بقوله ده يعني مش فاهم برضو خريبة مش كده شباب اه مهم الكلام ده قوي يعني زي بالظبط انا كده لما اجي اشبهها بتشبيه بلدي قوي ان انا عندي تلفزيون في بيتي بس انا عشان التلفزيون عندي كده زي ما تقول فيه فوق السطوح العمارة كده مكشوفة ومحالية فالهوض يطير الدين فانا بقى موازفز روح حاطت ايريا للمحيادي و ايريا للمحيادي التلفزيون ليه؟ لا التليفزيون ضيلة البرزينت ايريا هنا و ايريا خلاص كده دكتور جيه باض ايريا ايريا زيزا برامج باض ايريا التاني موجود لكن ايه الاثنين فوق سولان جيتاني بقى شاكوش شاكوش ده عمل التليفزيون بالشاكوش هل ايه اللي فوت هيعملو حدد؟ اه مقامل حدد ايه اللي فوت؟ هنيعديه ده صحيح خلي بباك اللي ده دموني جيداً طيب ايه على عدات ما اللي تحت مثل لو قلتوا بقى كلامي هدفها هتجوه على الناس التعليم لو مدوقوش بقى هبص البداع دي شايفينها شايفين بتاع دي؟ ايه؟ بتاع مو اعلق نفسي عليها واش عشان احشان اطنبسوا واحدة كمانية بص بعدات من تحتها نصف البريد السمزر سمعته ثلاث من تحتها نصفه بالقلم الاخضر اذا امكان او احمر يريكي تكون اكبر او احمر طبعا الطلب اللي مش معهم عينة الالوان يبقى عن نصف يلا يا عام ودي براميدل ودي في فيه بقى اثنين cranial nerve nuclei ليهم نظام اللي هو سبعة واثناشر بص يا عم على نمرة سبعة نمرة سبعة النيوبلت اللي هو في الشرنال اللي هو في البومز النيوبلت بتاعت الفيشل نيوبلت اللي هو بتاعت نمرة سبعة cranial nerve ده هو هي divided نصفين نص فؤال نص تحتين النص الفواني يأخذ بعد القاعدة السابقة أن مطيالاتنا لل supplies من الناحيتين، اما النص التحتاني، النص التحتاني جاي ببراميدل من ناحية واحدة إلى ال opposite side. الไฮفولوس النمرة اتناشر جاي ببراميدل منين منين من ناحية واحدة ال opposite side. يبقى هنا يا دكتور يبقى القاعدة بتقول ايه دايما اللي هي مكتوبه فوق على الشمال اول كرينيال نيرف باي لاتيرالي سابلاي بالبراميدال اكسبت لوور باثي شي نيوكليوس والنيوكليوس نبره 12 كرينيال نيرف سابلايد وان براميدال من الاوبزيت سايد كده القاعدة واضحة ولا مش واضحة معايا ولا مش معايا خلي بالك دكتور لبالك طب سؤال مهم جدا سؤال مهم جدا دلوقتي يا دكتور لوانك جيت قلتلك فلان دا عنده كريمي النير اللي هو في رسمة اللي فوق 3 و 6 و 9 فانت بفرض تقول لي مضروبين أفر موتور نيورون ولا لور موتور نيورون أين اللور موتور نيورون الأول خلي بالك بس طب مدخلنا في سباينال كورد وما احنا متعولين على سباينال كورد أجل باعة البرينستيل ألاقي الناس تفسر ما هو هو يلا فين اللور موتور نيورون في السباينال كورد انتيرو الهورنسل واللي خارج منها البريفرارس فين الأفر موتور نيورون بقى هنا ده ده البرامدل اللي جاي بيهاي منها طب اذا فين فراث ما اللي فوق على الشمال لا صفة بقى فين اللور موتور نيورون بتاع كرينيا النيرف الثلاثة والستة والتسعة على سبيل المثال النيوكلياس ايه سيف والنيرف نفسهم فين الأفر موتور نيرون كورتيكو ايه بالبار كورتيكو بالبار تراك يبقى اذا يا دكتور لو انا دلوقتي هتخيل هتخيل ان انا عندي البراميدل الكابسولة اللي فوق دي اي كابسولة من الاثنين لو انضربت هل كده النفس تتأثر؟ ثلاثة اربعة ستة لم تتأثر ليه؟ لاني في انار البراميدل من الناحية التانية طب الكابسولة التانية اتضربت بقى يبقى اذا هنا خلاص يعني هو ايه لازم الكرينيال نيرف الثلاثة والستة والتسعة هيبوزوا بس هقول عليهم ايه أبرموتون يوروكليشن لان الليشن مش في الكرينيال نيرف نيوكلياس الليشن مش في الكرينيال نيرف نفسه خلي بالك من هذا الكلام يا جماعة صح كده ولا غلط طب يا جميعين انزلي بقى على الرغمة اللي تحتها نزل عباس من الناحية. إنتوا شايفين كلينة نفس الساعة. lower part اخباره إيه جايوا برانيدل من الناحية العكسية و12 جايوا برانيدل من الناحية العكسية. ما رأيك ما رأية في الكبسولة اللي هاد بغازيهم؟ في الكبسولة اللي هاد بغازيهم اللي هي على إيه؟ على شمال كندا. من الكبسولة دي اللي بتغادر lower part ايه سبحاً وبالغذي 12 بالبراميدان نحن حكسياً لو الكابسولة دي بازلت هذه الكابسولة فيها ايه يخص الكرينيالنيرد فيها الكورتيكو بالبر تريكت اللي هي البراميدان تاعت الكرينيالنيرد هل يتأثر كل الكرينيالنيرد لن تتأثر إلا في 7 و 12 وتقول لور بارت 7 و 12 هيتقصروا على the same side of the legion ولا على the opposite side ما هي the opposite side اهو؟ ما الكابسولة دي بتدي الناحيات مش كده ولا؟ لها يعني 7 و 12 جاي لهم سابلاي منين؟ من الكابسولة يبقى ايه تبسؤان لو الكابسولة دي برد برد من اللي برد 7 و 12 بردوا ايه؟ upper motor neuron ولا lower موتور نيورون؟ upper موتور نيورون lower motor neuron مجرد سميل nuclear ومش حاجات فيه نفسه مفيش حاجة برضو جت فيها موفقين ولا لب نبهاني طب ايه رأيك لما انا جاقولي تبص على رسمة اللي هي صفحة نفس الصفحة فوق على اليمين عايز انا ايه اللي هي نفس رسمة نفس الصفحة 14 فوق على اليمين لو انا جيت عملت كده قلت ان الكابسولة باصة الكابسولة دي باظر ماذا يحدث اقدر اقول هيمي كليشيا على الأوبوزت سايد وانا مش موافق اقدر طب اقدر اقول هيمي هايبو سيزيا برضو ان شاء الله هتبقى على الأوبوزت سايد لان لسه التراكتات بقى السنسوري هندرسها لالبوسيرو كورنس فاينسو كله هتديه جاي بقى ايه من اسفل الى الاعلى وهيعد في الكابسولة برضو في عند كابسولة هنا نفس النظام يبقى الكابسولة دي الصورة دي هل تعمل هيني بليشة على الأوبوزت سايد؟ اه تعمل هيني هاي بوسيزي على الأوبوزت سايد؟ ايوة طب هل تعمل كرينيا لنير في ليجا؟ ولا ما تعملش؟ هتعمل سبعة واثناشر سيم سايد ولا أوبوزت سايد برضو؟ هتبقى برضو أوبوزت سايد أوبوزت ليجا بس خليلالك مين؟ اللي بار في سبعة واثناشر البرانيدل؟ الأفر موتور نيرون ولا دور موتور نيرون أفر موتور نيرون نيجا يعني اللي باعه في الكابسولة وباعه في السبعة واثناشة من البراميدل اللي ريش لهم فتلاقي مكتوب سياسة في أسفل الصفحة في أسفل الصفحة مكتوب إن دي الأول Lower motor neurone of cranial nerve هو ليجن في cranial nerve nucleus أو ليجن في النيرف itself upper motor neurone ليجن هو ليجن في الكورتيكو بالبر تراكت يعني البراميدال سابلاي اللي رايح يغزي cranial nerve nucleus مصبوط وبالتالي الكابسولار ليجن تعمل ايه البيبليشيا على ال opposite sun هني هاي بوزيجة على ال سايد side وクリم يالنير فيليجان opposite the side مين سبعة واثناشر بس ايه أبهر موتور نيو ليشة لان النيوكلياي والنير في ما هم ده اللي ضرب الكبسولة هل انتوا معايا ولا مش معايا طب نتيجي نبص بص على صفحة 25 الرسمة اللي انا مرسومة باليارد اعملني كده علامة كروس كده جنب الانترنال كابسول علامة كروس كأنه في ايه ليش يعني؟ اعمل اه يعني, يعني يعني اعمل فيه صفحة 25 الصورة اللي فوق على شمالك اللي مرسومة باليدين هاند رايب مش فيه كده بعين كابسول يعني هاني على كابسول كده يعني جبال كروس كده بعين فيه نيب برين بعين فيه بومس صح ولا أقا بعين فيه نضالة وشايفين البرامي ده لنزه هيده لفل معديها في الكابسولة والميب برين والبومس وعملها وراحت للأنتيرورنسيب وراحت المسكين اللي مسكيني ده خلاص وبعدين أنا هنا لازم أي كرينيا بنرف بالذات لسيم لك سبعة واثناشر وموضح لك ان هم واخدين برامي للبنين من الناحية العاكسية او لسيم سايد شباب ما تسمعنا. معنا اوبوزت سايد. يبقى لو انا عملت كابسولاريجان هنا في الصورة دي طبعا ايه النتيجة الوحدة هي ببليجية على الاوبوزت سايد لو الراجل حتى متضمد اللي هو على الاوبوزت سايد هي اين هيكوزيزي على الـ opposite side سبعة واثناشر opposite side لسبعة واثناشر upper motor neuron ولا lower motor neuron upper motor neuron طبعتها السؤال. طب سبعة واثناشر opposite side of the region والـ hemiplegia opposite side of the region يعني سبعة واثناشر والـ hemiplegia وكلهم على ناحية واحدة ويا بعض وكلهم opposite side Population. في حاجة؟ في حاجة يا عمي؟ يبقى أنا لمؤفذة لما أنا أمسك إليه؟ لما أنا أمسك البتاع دي كده الأخمة دي كده أهو واجه أقول علي أنا أهو يا عمي سيب أفهم من الكلام الكابسولة دي بلت ماذا يحدث؟ إن أهو الكابسولة دي بلت همي بليش على عمي همي بليش يا عمي همي هايفوسيت يا 7 واثناشر 12 هيفوزوا اوجوزيت ذا سايد اكو موتور نيورون الهيبليجيا كلها على نفس الناحية فيها حاجة هقولها ثاني تقول لي كده بكره تعرف ليه عشان ما انا ليه. ما ليه بالله ده شوف لما نعمل كده باللي شفته يا ابني مصبب بذل عملي زي؟ ايش هاي ايوه وصير يبقى ايوه الطبيب الصغير الكابسولة دي بازل تبطيب دي عمليها الكابسولة ثانية ولا تتبع بازل مالاذا عملي الكتاب ماليه يا بازل مالشانين على دي عملي ذا كتاب ولا ايه ولا الكتاب عمليها الانية والله ما نعلم اه طالب مش. الكابسولة دي بازل يحتل ايه؟ على عمليه بازل ساي؟ هيم هايبوسيزيا أوبزت ساعة واثناشر أوبزت ساعة واثناشر أبر موتو نيرو سبعة واثناشر والهيم بليجيا هاي هايبوسيزيا كلهم على نحو واحدة وكلهم أوبزت ساعة أوبزت ساعة فيها حاجة يا عمي طيب بل بقى في اللي جاية ليه بليل ليجا نفس راسم ليه طفل كام 25 نفس ثلاث مياهة بص احنا نصدرلين ايه الميت بريم والضغل الولاد الميت بريم فيه انهي كرينا بنرف يا واي ثلاثة واربعة في ثلاثة او ايه واربعة خلافة دكتور كل اللي جاي من الانترن الكابسولي ماشي في الميت برين. ماشي في البونز ماشي في المضالة كله ماشي يا عيني في الحدة دي خلاص كده فانا جيت روحت انا ضارب المدرين طب ما المدرين يا اخوية ما تحت الكابسولة يلا قول لي بقى هيحصل هيني على الوبز السايد ولا لا هيني هيقوسيدي على الوبز السايد ولا ايه رأيوك بل مين هتقول سبعة واثناشر على الوبز السايد ماشي بس في هنا كريميا لنار ثلاثة واربعة لما الميت بريد انضرب انضربوا ثلاثة واربعة كرينيال نير، Lower motor neurone region Lower motor neurone region وبالتالي هنا هيدوا manifestation ها؟ على same site يعني الـ site ده بتاع الميت بريد اللي هو شمال العيان مش ده شمال العيان ولا ايه؟ ده شماله فتلاقي عين الشمال فيها كرينزر في 3 و 4 وتلاقي جسمه على الناحية التانية فيها ايه هيميبليشيا وهي بنهايبوسيسيا يبقى بص عندنا بقى كده اعمل هلك انا ايه؟ بص علي لا لا كده قدي الميت برين اهو الميت انضرب هيحصل هيميبليشيا على قبض الصائب والغاه اه الجي هايبوسيجي على اوبس سايد سبعة واثناشر مش مهم لكن بص يا حبيبي الميد برين اللي يمين انضرب كليله ديب 3 و4 انضربوا لوور موتر نيورون يقوم يعملوا ليه شدتين في, في الاي سيم سايد مش ديب برين اليمين باطل الميد برين يبقى اليمين يبقى كليله ديب 3 و4 اليمين باطل يوم العين اليمين اللي بوص طب دي بقى مش العين الشمال مش النيورو كل اخوه بيعكس لا لحبه دي ما كاناش عكس يا ولا ما هو الميت برين اليمين ومضرب يبقى الميت برين هنا مضرب يبقى ليش على الوبالسايد كما هيكوصيد على الوبالسايد بوص المهم ده كرين النير النار تلاتة واربعة lower motor neurone same side of the nation. اطبع المريض عنده ايه شلل نصف اتناحية وكرينيا النار في الناحية الثانية اطلقوا عليها كوروست هيمي بليشيا فيمت يعمل حق اطلقوا عليها ايه كوروست هيمي بليشيا كتر يا كاتكوت بصفة اربعة عشرين من تحت بصفة اربعة عشرين من تحت اللي يعني الكابس لبليشيا تحت الكابس مدربيجيا ايضا كابس مدربيجيا بتقعدني الى هيميجليجيا أوبسل سايد هيميجليبوسيسيا أوبسل سايد سبعة واثناشر أوبسل سايد ومش عارف ايه هتكتب تحت الكلمة دي notice that لاحظ الآن انه كرينيا لنار سبعة واثناشر واللي هيمي بليجيا واللي هيمي هيميوسيسيا كلهم ايه on the same side كلهم ايه on the same side on the same side كلهم مع بعض مصبوط وكلهم over the side of the legion ما كنتك legion يعني بضربة اللي في المخ بص على المتر ايه legion ده لايه متوبة اعلى صفشه 25 25 بص على النيبريد أعلى صفحة صفحه 25 فوق على اليمين كده اقرا كده نيبريد ليجيا عامله ايه يجيج ليجيا اوبز سايد اقرا يبقى البوسيدج اوبز سايد كرينيال نير 3 و4 ساید نور موتور دي اسمها ايه كروسدج ليجيا اكتب تحت كروسدج ليجيا that's تو سيل ايه معناها ان فوان سايد هو كرينيال نيرف ليشيا لور موتر نيرون في الاناثر سايد بمكلمة كروز هيميبليشيا بتدل على ايه او ايه معناها هيميبليشيا فوان سايد طبعا هيميبليشيا وهي مع البروسيزيا فوان وكرينيالنيرفيليجيا لور موتو نيرون في, في الاضر سايت في الاضر يبقى انا دولترا القاعدة واضحة ان مريض الكابسلر هينيبليجيا لن يعاني الا من هينيبليجيا وهيما هينيبوسيزيا ولن يتأثر فيه الا كرينيالنيرفي سبعة من عشر فقط ليه من دول الوحاة ليه؟ ليه سبعة واثناشر هم الوحاة اللي ليه هون برامدر سابلان لكن اي كابسلر ليجن من اي نوع لم تؤثر على اي كرين النيلفة اخر اما البريلستين ليجن نخلي بال والاكزامبل بتاعها مين هنا ميت برين ليجان عملت ايميب ليجا ويماء ايبوسيسيا في ناحية وراح اتعاملة في الناحية التانية لور موتور نيروم ليجان يعني عارفها دوتر بص راجل في ليه جاي عاملت ازاي بص كان في واحد بيجيبنا كده الميت برين بندران فتلاقي الراكل جاي ايه عنده ايميب ليجي هنا كده فتلاقيه جاي هنا مشلول كده بالناحية وتلاقي عينه دي مقفولة كده مقفولة بقى فيها توزز مقفيل ثلاثة كرينة نيرت باي عين دي تفتح جثنه اليمين تلاقي البيوب الضيليتت فكان يجي الراجل عنده ايه بص كومبليت توزيز ودعينه هنا اليمين تفتح جثنه تلاقي ايه البيوب الضيليتت هنا هو تلاقي ناحية التانية ايه هيمي بليشيا كده بص راجل هيمي بليشيا جاوب بص وعينيه هنا فيها ثلاثة واربعة روشمت يبقى كروفن هيمي بليشيا هي ثمة البريلستي بليشيا بحاجة بقى ميت بريم بوفز بيضلة من ايه؟ من نوع الكريمي المنار لو كان ثلاثة واربعة هيبقى ميت بريم لو كان مثلاً خمسة وستة هيبقى مثلا بيضلة قبله مجاتاً وهبياساً في أنتوا فكرة ازاي؟ في حد له استفسار في الحد بدولي مفيش استفسار يعني واضح الكلام طيب أم صلّم والإخوة اللي هم تأخرين ويقولون لهم لحاتم هم قلوني بقى ستهم مرة فاتت تبتوني أشرح لحاتم ألابت عن ناحية التانية وكله قاعد برضو إيه؟ عايش يعني خان عندك الدم يا اخي يعني قلوني خلاص لب هنا خلاص انتوا هنصابوا بسرعة وانا برابط نرجع باي وليس الفيديو انتAAAA الخارجBE أصلا سلطان مهم ج sud Onion تين سلين زارت أيضور بقى �도 بعاني كنا العلين تيبنau سلوك صاد على الفضل رائع رائع حسن كwaukee شكرا ليس ايه مبوش مبوش الحصة بتاعة التيو دي. دي في حصة كمان سغيرة عادة تبقاها واخضص منها عشان خلي بالكواعي انا ناهم ايه ان شاء الله انا بقى لسه انا مش عادة اتكارم جسه في الماضي الهيماتولج من والحاجات دي لا اتسيبه بقى اصوال جلس اللي هو الهيماتولج الريفل ده انا اخلصت اصوال كده اه بقى لقى لسه هقولي الهيماتولج يا رو بيت بس انا عشان هدى ان شاء الله يعني ابتداء من المره القادمه كلينيكال هنبتدي ندرس الحالات نيورولوجي تمام لما تيجي نيورولوجي مع كارديولوجي مع ارتو مع كله ممكن اشتغل نيورو راكت فالنيورو انا النظري مع العملي بمعنى ازاي هاجي مثلا اشرح لك الاسبوع اللي جاي ده الانجليشية براقليشية. شرحناهم. خلاص? يروح جابين الحلاف ونقعد نشوف هم ونظري. وبخليك تجير مذكرة النير واناتهم اللي هي فيها الشيء مع الكتاب النظري. كمان جوة الحصة العمل شرحنا ايه البجليشة و البجليشة ذكرتوها اه هفتحت انا رجعي قبلة نعود نراجع من جوة الكريمة بعد نشوف اللي احنا قررناه ده على عالحالة history و examination بالحرف وهكذا كله نفسك ان يخلص لوحده جدا اه اللي عمل يخلص ويتراجعونه بيبقى حلو لي وضع جميل فانا عايز اعمل كده عشان برضو راح تشدامن اه اه اه اه اه اه اه وبعد كده عشان تبقى الحاجات اللي فاطله اللي هي الحاجات اللي اللي هي اللي نستفوه بقى الحاجات هيا فال شوية اه دفشنسي مخضور عليه 30 مخضور عليه مش كده مش علي. عليش فانا عادة فالقربة تاهتم على الميون تاهتم عليه والنيوتو اتاكد اتاكد بس فيها للمعانطيه ان شاء الله ايه في السبت اللي جاي هنرجع السنتر بتاعنا اه يبقى احنا اليوم تكين يبقى دي ميزه ثانيه معدله كده خلاص يا دكتور كنت اتعذب خلاص مدلت. مش عايز اتعذب خلاص مدلت. ما انا لازم يجي وانا جايبك هنا ليه ششات عشان دي بسوق الهوائي فا اه بدأ من الهوائي الجاي كله هيجي في مكانه في معاده ومعاده مذكرة انه رولش النظري احنا الا اول حلقة احنا خلصناها واحنا مشتريدين اليه بيش يخلصنا خلص ممكن احنا عاد عالي الكلام تاني بس هوا عاد اتكلم بقى بحاجات تانية كيفا ازاي بسي هنعمل ايه بقى بالحفظة كلينيكال اللي ايه بقى اربع اربع دخاميه دي يعني بس اللي دي معلش ممكن يعني بس ناخد عينة دي من اربع ليه؟ عشان هنعض على النورو كمان مرة اللي هو ايه بقى شوية اناتومي وشوية شيء عايزة اسوى شيك النيورو احنا بنعمله مع العيام بس لها برضو انا هكامل شوية اناتو بكده واروح مع الوضبك الشيك تقلوزة ملطبك وبعدين انتو يا ياولاد مش عارف انتو في حاجة اه تبقى معاكو هي مش اكبرية عليه فيكو اه كتبتو خدتو كده اول سنة ازاي سامري كده سامري بتاع الكليل هتتنمر الكريم ده هو مش مهم دلوقتي أنا بس عندك تبقى معاك في اليوم اللي هو زي النهارده ده يبقى معاك المسكره دي واس كده اهوت وبرضه دي في معانا ربنا يسهل كده اهو ويبقى معاك بس ورقتين كده ولا حاجة فاضيين عشان اقعد املي لك حاجات عشان يبقى احنا كده ايه الاسبوع اللي جاي تخطيط إذا يجي بيجي يا ترى بليجيا وناخد شوية كلام كلينيكال على الورق ونروح داخلين بقى الاسبوع الجديد هذ بقى الحالات دي بقى قدامك اهي اراجع بقى مش خلص الموضوع هنا هبقى اقول روح تاخر وجيبي ومرا اتولى لا مش محتاج ذاك حاجه ثانيه بالنسبة لموضوع موضوع الدكتور عالتعافيك يوم الاثنين اللي جاي هو الساعة واحدة مش كده الساعة واحدة طيب بالنسبة للحصة اللي هي الكلينيكل بتاعت يوم الاثنين يعني ممكن ممكن تحفوا تخلوها بعد ما تيجوا الكلية ولا في حاسة اطفال مفيش اطفال يعني مثلا ممكن تخلي جسمة الاثنين اللي جاي بالعمل تبقى تقول مثلا بعد الكلية يعني مثلا على الساعة كده مثلا اثنين ومصة مثلا تكونوا خالصتوا من حضرة ولا يرأيكم ها يوش هادر ولا عاديت يا رباك ولا تخفش بتاعت ما هي السوق لا ايه خلاص ايه انا بلاش بلا بعد المحاضرة بتاع الدكتور عين وبعدين بالنسبة بالحقيقة يبقى ديه او الحاجة حصة اللاربع اللي ايه هتبقى هنا دي كده اهو هتبقى تحصة برضه يعني ذاتنا شوية فاولا عندين يعني نيجي برضه سنة مبضلين يعني مثلا لقى حصة دي نعم بس نفس نبدي بي 3 ضروفة وعلى النهاردة طبعا برضه استنينا شوية وبعدين حصل مشاكل كده بتاع بقبرا من الزم لبحثة اللاربع ممكن تبقى بالثبت اللي بعده نجراش حياته طبعا احنا فيه عندنا الحثة اللاربع اللي, اللي هو النهاردة ايه هيرضوها الثبت اللي جاي اللاربع اللي بعده الثبت اللي بعده مفيش مشكلة يوم الاثنين اثنين خلاصوا الكلية وتعالوا الاثنين اللي, اللي جاي مش هتفرم معا ساعة اثنين عشان دي مرح بس خلي داري يوم الاثنين يعني يا ساد احنا احنا السنين ميسجر كل الناس عشان في ناس هي كل الدفعة تروح طواله طالما الراجل اللي حطر المتحان عايزة تروح طواله انتو بقى بيه طلبة كان داما يقولوا ايه يا دكتور مثلا احنا هنفكر على ثلاث حاجات يعني كان كل سنة كانت هل هل تحب تقول لنا مثلا في كل برانش ايه الحاجات اللي مهمة وايه الحاجات اللي مش مهمة قوي كان في ناس تقول لك اه ممكن اقول ناس تقول لك لا مش مهمة كلام وبعدين طب يا بيل انتحان هنضمه ايه problem solving ونضمها ايه وهو هنصحه بايه بتعمله ايه وتساوي ايه هو حتى بيقول لي انا مش هتطلع عشان ما يدعيش وقتوه هو راضي حياته في حاجات وبتاع بعد الدكتور عادل ده بقى يعني انا مش هقول لك عني حاجة. ده انت بس شوف هو دكتور عبد الغني يعني هم يعني بص دكتور عادل عارفين دكتور محمود عفت دكتور عبد الغني شوقه ثلاثه قطع واحده يعني الثلاثة كده زي الفل وحلوين وربنا يديهم الصحه يا رب ان شاء الله فاحناهم بقى قاعدين بالنسبة لموضوع جدول اللي هم قالوا عليه ده طبعا احنا الشباب اللي واقفين النهارده يعني تاخيرهم انتوا بقى تشوفوا ايه الخميس لو الخميس اوكي خلاص ف أنا, انا بقول ايه يعني انتوا رايكم انتوا قولوا رايكم يعني تروحوا يوم السبت وخلاص استنوا وشوفوا النتيجة ولا يوم ولا يوم خميس الموضوع هنعرفه يا احمد يعني الخميس هيرد لو وافقوا على الاقتراح المقترح ده الاقتراح المقترح على فكره حلوة. حلو يا حلو لا حلو يعني مش لازم نمتحن بعد العيد بقى خلاص هنفتح قبل العيد بشويه بس الديبار 1 و ديبار 2 باطله كنت حنهم وانا طاير الله هيعدوا على خير ان شاء الله ان شاء الله هيعدوا على خير ان شاء الله وبعد كده هو الباقي بعد العيد في كيتينج لكل مادة انا شايف الجدول ده بالامانه هو ده الحلم يا رب هم اليوم غرام ان شاء الله يمروا طيابه اصبروا اجي بقى خش على يعني حاضر والله يعني لو في حل لو في حاجه هي مش هتفرق معايا مش هتفرق معايا والله شوف يا يعني هو فيه طبعا يعني أنا مش عادي تدخل في الحاجاتي بص يا جماعة موضوع بقى أصدقين تقع المستاذة امتحان الي هو الخميس الي هو ايه نيورو و ديرما مش كده طبعا احنا نيجي نقول نيورو والعامل سايكاتر يوه و السايكاتر ما احنا عمليه دور سايكاتر اهو و ديرما بايه و ديرما تكوني شيء كم ليجي من الحاجة طب الامتحان طبعا انا هعمل هيك هكذا انا هموت في الاخر انتحبوا تخلاهوا من التلات وانا ممكن اخليل تلات وانا كده انا اه خلاص بقى دبتنى بقى تشد حيلة تشد حيلة ستة الكل هو الانتحال دي يجي الخميس صادني وانا انتوا عارفين قبلها تبتع بميتيوب بميتيوب وعارفين انتحالي بخميس بقر ساعة جاب ساعة وانا ربطانة داشت انا هبتع بكده ازاي بتاع كده انت عارفين قبلها زاكري قبلها ستة وستاتي وخلص وتيكي تحتوي تشسط اوه حداتك للطبيخ تنامتك ويأيك ايه وليست حناف كلها فالهاجا طبعا بصوا ياولاق بصوا يعني طلب كتير ماتج. كلام وحاجات ومتاع وكلام جديد جدا انا نفسي يعني بس انطلان مش عايز انا بس انا بس انا بس انا او بي انا مش عايز جيز الدكتور مش حد طرحش حد بتاع والله وانا عم باصي اليوم انا برضه ايه لكن خاف من حد ولا من حد يبقى طرح ايه واحد بيخطى حقه اذا كان طبعا في دباب وفي بيقولوا اقتراحات واقتراحات هو برضه ثاني فالطالب عمال يقول ان احنا عايزين نعمل برضه اعتصام وحاجة زي كده عشان يعني نرجع للدكتور عبد النبي شوقي في اقسام اللي كانت هو طبعا انا طبعا اتمنى ان الدكتور عبدالي شاوك طبعا هو يبقى رئيس الامسان وانتو يعني لو عايزين توصلوا هذه مكالمة للهدارة بحاجة زي كده اعتقدت بره يوم من الاثنين انتو هتبقى لا فرقة هو ده ايه كنتوا ممكن يوم الاثنين تكونوا توصلوا هذا الكلام لي للإرضارة يوم الاثنين لاندي فيه دي راجب طلبة كتير وهم عن حسين الموضوع دوت يعني الراجل ايه يعمل طبعا هو راجل طبعا ده مستاذ قابل اتعليفنا زي ما قلنا ماذا الإخلاق والدين والتواضع والراجل قال قالك لا انا مش عالك هكادي طبعا انتوا عاديين تعملوا هذي ملامة كو كده انا طبعا اول واحد اول واحد هتفرشان ان الدكتور عبدالي الشوكة يبقى هو مرة اخرى رئيس الواقسان رغم انه اي واحد انا رجل كده انا رجل هتفرشان انا رجل هتفرشان اليوم الناس اليوم بقى يوم الاثنين اليوم نهاربعة بقى هنخش كلنا على كلية كل واحد شايل الشعله بتاعته <تصفيق> بتاعت... بتاعت مش بتاعته الشخصيه ده هو خلاص مش هتخبط البوابات خالص الصف الاول هيبقى جماعه اللي هم ان الاخوان هما الصف الاول عشان ما ضغط لان هتيجي في المقدمه ماشي ماشي اقول لك ايه يا دكتور رش طيب بص الكلام إذن لله إذن الله يلي نظر طيب طيب 26 أخذ 26 أخذ 26 آآ الثالث والسست عادة كده بسرعة خالبالك أولا يا الله عندي تقول الحال الخضرة تتجيه للنظري في جيس معاكة دي هو أناكي يعني دائما تحط النظري المذكرة النظري معاكي في الهدية يو عدد ثلاث ده بقى الساعة عادي الساعة ثمانية في آه الخليفة آه الحد الساعة مثلا من اثنين ونص ثلاثة في عدات وعدات الحد بالليل الساعة مثلا من ثمانية ونص كده من الساعة من ثمانية في طراح الدين ومعظم ان يقوبه النظري نيورو لا يوم السبت يوم السبت احنا ان شاء الله هنشوف المفروض السبت بيبقى الساعة الثمانية ان شاء الله مساءا فين في الخليج لو لينا نفسنا بدأنا بدري وخذنا شوق خلوة جدا ممكن نعمل بريك ساعة عشر حصل تدخير نتيجة ظروف وما اكثر هذه الزلوثة ما انتو عارفين فهم منتساعدها قول يا جماعة يعني خد ستة كده مختار لكن هو غالبا لستة هيبقى ممكن ما فيه كيف ستة عاش انما ليت مين احنا عادة لما انتبقى هناك بنبقى بعد اطبع العيشة اميليا مباشرة مش عابدين بقى استفسار لا حسنين راح. ده ده دكتور في هنا ستة عشرين في رسمة تحسنها صعبة جدا طب ستة عشرين رسمة معقولها كده عمولة وخبالك انت ازاي؟ لك ايه؟ كل السمسوري البين بوس بين تنبريتشور تابش ديب سمسيشن مش عارف هيرين فيجن كله رايح للصلاة صح ولا لا انا في صفحك كان 23 يونيو على الشمال وجيت على صنه بس ده هو ايه السكرتير مش كده سكرتير مش كده حتى كتبناها في الكتب دايما ده سكرتير المخ لشؤون السنسيشن يعني اي سنسيشن اي تينسليت لازم تطلع وتروح للصنص روح يا عم الصنص خلاص طب يروح فين للسلامك نيوكوليائي معينة يعني انتوا ماذا فاكرين بلا ماذا ما كنا نقول ايه lateral geniclet body مش عارفينه geniclet عليه عارفين. ايه ايه دول دول سلامك نيوكوليائي خرج من الصومص sensory radiation يروح معدي كله في الانترنال كابسولة ولا انا عندي كم صومص واحدة ولا اثنين كمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم واحنا الاثنين مصير المختلفين ديس اثنين يا الاثنين اثنين اثنين سلمس يبقى كل السنسوري تراكت على ناحية بتعدي بالسلمس والناحية التانية بتعدي بالسلمس التاني ويطلع السنسوري ديشن من السلمس ده ومن ده ويخش على الكابسولة دي او الكابسولة دي يبقى الكابسولة الوحدة حاملة لنصف الجزم سنسوري. شوفت بقى عشان كده الكابسولة تعمل هيني بليجيا وهيني هايبوسيزيا ومن الكابسولة تروح للكورتكال سينسوري ايريا بقى السينترز المختلفة ده مكان الفيجن ده مكان الهيرين ده مكان اللي مش عارف ايه التناغ تعال نمسك التراكتات بتاع السناغولة نقول لها خلناها بقولك ليه طول الشيء ولأختيرين يعني. واحدين هندوشي، فيسيولوجي وانثروبولوجي. ما فيش شيء. لا ما أحسن. نعمليه مشكلة. يا رجلي، إلّا رجل تطبيق كاميرات 27. يلا، طبقة 27. لا ترى الفاينر سلامة بص يا حبيبي على الفاينر الكورد السكمنت اللي مرسومة. وداخلها سنسوري بس كامل بقى الكلمة ده سمسوري برود يعني اللي داخل ده مش ده مفصومة ده مفصومة الوحيدة اللي مفصومة حرف ايش اهو صح؟ داخل من على ايدك اليمين كده داخلها مين سنسوري اكتب برود وحط عليه معلش جسام يبتجه الى سيرفايكل سيك طبعا نرجو ان احنا نكون <تسألك> بننظر في الاماكن المعنيه ومنظبط الامور في الاماكن المعنيه خلاص كده نفس الكلام تحت السيربايكل في مين سرافيك بس هو مش عايز راجل هو مش يرسمها راجل ملوش مزاج يرسمها ثاني وبعدين تحت سرافيك الايه مش كده لامبر وبعدين ايه سيكرال فممكن على كل واحدة كده تحط تحط سهم يعني ان كل ده سنسل روت سنسل روت سنسل روت اللي هما بداخلين دول بس السنسل روت ده قبل ايه قبل الاسباينال كورد يعني فاكرين طب ايه دي على السيربايكال كورد سيدي السنسل ال روت ال ال ال دخل وعمل ديكاسيشة ايه على ال اوبسيت سايد موهين ولا ايه وحتى كانوا قولونا بيعمل ديكاسيشن عند السنترال كنال بتاعت سباينال كورت المهم عمل وراح طالع اللي هو مين بقى بو سيرفايد سيرفايد وسوراسي ولنبر وسيكرا وكله عدى الى الاوبزت سايد او في كله اخر الى الاوبوزايد <تصفيق> سايد كان فيه طريق قوله ايه عل... هي بيبليش على الاوبوزايد سايد صراحة الرجل ويأي <تصفيق> والبقى كان جده كده فكلمة فرح عملة مين بص بقى مكتوب lateral spinal spinal tract فين يقدر lateral spinal tract يا ولد بص فين جول spinal cord طلعت فوق بقى اسمها ايه يا جميل spinal liminescus اخلي بالك يا دكتور liminescus كلمة liminescus يعني tract بس في الـ يعني هنا دي نقطة يبقى اين تطع في الـ spinal cord أنبى المنسكس نقولها على مين في الـ يبقى الـ spinal هي الـ spinal Islamic tract في الـ عموما طب يا الـ شاي اللي هي سمسولي و temperature هتروح المين للـ salt راحك للـ salt خرج من الثورة اسمين Sensory Radiation هو راح نعدي في مين يا راح نعدي في الانترنر كابسول سيبك من الحركة اللي هي عملة كروس دي كده ده كده كلام هو راشة من البان الشريك دي وتروح رايحة الى السنسوري كورتيكس راح اليمين للسنسوري كورتيكس ditt mål är att det är lateral spino-salametric med zooma min e pin mot timprecos. det du är nån keda min före är det lateral spino-salametric liksom pin cosin pin and pin and timprecos. I de shapeen är det helt الفيلم اللي مرسومة هتلاقي اللاترن في فايبولاراميك تراك عباره عن أربع خطوط قول الخطوط من بره لجوه من بره مين سيكرا ثم ثراثك سوري سيكرا نمبر ثراثك سيرمايك يبقى حتى مكتوب عندك ان مؤشر كده في ان في دونتس ذا ارينجمنت اوف ذا فايبرز اوف لاترن في فايبولاراميك تراك لاحظ ان اللي بره سكرن واللي جوه سيربايكل يبقى انا لو حصل لي كورد كومبريشن فاينل كورد بص كده تخيل كده ان انا عندي سيرفايكال سيجمنت دهي ده كده في كومبريشن جاي عليها من بره من بره ممكن يحصل لي سنسري مانيفيستايشن في السكرال اريا يقول لك يا دكتور ده لي وهنا كان في تنميل هنا في رجلي مش عارف ازاي بعدين جئ الدكتور افتكر ان الكودا اكوينة فيها حاجة او الاعصاب في رجلي طلع يا دكتور في ورم من فوق في الصرفيكال اقضى من برة فرحلاتة السكرال فايبر بتاعة الاسفال بصرابك تهكت عشان انت بقى ايه بس الكلام ده كله جاي عشان ان بقى اقولك فاكر لما قلنا كذا ولذلك فكله مرة اقولك طلع بس بني روها ناتو بي افكرك بالحيط ده ايه خدتوا بالكم الحيط دي ولا لا الحاجة التانية the thickening fibers the thickening من عند السنترال كانال يعني خلي بالك ان الحرف ال h ده بيبقى فوست وايه فاكرين كان في خرم كده اسمه سنترال كانال يبقى هذه the thickening اللي هو شايفين تنس رود يخش وبيعمل ديكريشن على اوبس سايد هذا ديكريشن عند السباينال كورد اللي هي في السنترال كانال في مرة بيجي في الحتة دي هنترسه إن شاء الله اسم سرينكم خيالي سرينكم خيالي يجي في منتصف حرف الـ H بتاع كور. فبيلطع الـ DECASATING FIBER هتلاقي كلام ده كله مكتوب في الـ NB يبقى اللي زي ما قلنا ده اللي هو ايه يبقى الصفحه بنترا الاسبانسه اللي كده اكتب جنبها زي اللي فاتت بالضبط هي هي مش هنتكلم بقى في حاجه ثانيه نفس المصدر بالمللي حتى بص برده اهو اهو بس دي بتشيل ايه يا اولاد بتشيل الكروت بتشيل الكروت تاتش مش كده وبتشيل الايه الكروت تاتش يعني ايه بقى يا دكتور اللي هو زي يجيب الظبط زي اشتاسك بالملابس لا يا دكتور لما يقولك ايه هو الكروت تاتش ما تقوليش القطنة القطنة دي هي, هي المسود تقلسة الكروت تاتش يعني هو التراكس محطوطه عشان لما انت تمشي البطنه عليها حسها <تصفيق> يعني انا مش يعني ربنا خلق هذه التراكس عشان البطنه لما يجي الدكتور بص تحس ان انت فازج جدا كده. لا طبعا عشان انت دلوقتي لو نور قطع السؤال انت لابس شراب تقول لي اه فيه في شراب رجله ده ده كوتش حتبه هدومك عليك اه زي ده اسمه روت تاتش ثاني دكتور اديك روت تاتش ده شيء مهم مش البورتنا طيب يبقى ده ايه اسمه بع البوست برضو شايفين السيرفايكال سيجمنت يا اولاد فوق اهي ده اللي فات في تنسور روت في تنسور روت داخل وفيه وعمل باكستشن برضو وستراتك ولنبر وسيك عادي جدا وطلعت في الاسباير باستران اكتراك راحت تستلمس لمنهتكس عادي جدا جدا جدا طيب ايه دي بقى الصفحة ناخد كمان الاخرامية <تصفيق> هي من البوستير وكله عباره عن ايه نفس المنظر بس شوف الفرق هي سنس دخل في سبايدر كورت باي كانجمنت شايفه سنس رول داخل اهو زي اللي فات عمل دي كبسشه ولا ما عملش. ما عملش. حتى شاف حرف الاتش اهو السنترال كانال في وسطه ما مفيش هنا دي كبسشه طلع التين نفس الكلام سراسك نمبر سكرال دخل دخل كله بيخش ويطلع ايه سين صايم صح الاربعة ده اللي هما دخلوا دول وهيطلعوا سين صايم اللي هما مين سيرفايكل سراسك ونمبر وسكرال ركز كده على السيرفايكل والسراسك عملوا خطين وراحوا يعملوا ريلي في الكيونيت ريكت صح فاكين جراسيل وكيونيت جراسيل وكيونيت يقولون دول بتوعية اهو مش من خالحة باساسة فهو بيقول كلامه خلاص يبقى واضح ان الكيونيت نيوكليت دي رايح لها الفايبر والصراسل الى الأفرطار اما الجراسيل رايح لها ان الفايبر النور باخدوا بودي سكران ولومبر شايلين يا عمي الديب سنسيشن الديب سنسيشن راح ده وراح خالص من الجرافيت والكيونيت تراقبوا خلي بالكوا جرافيك يونيت تراكت دول موجودين فين في الميدان او البونجاده بص بقى الديب سنسيشن هات فين من عند الجرافيت والكيونيت يعني اين الديب سنسيشن بضلع وراح طالع على الـ opposite side اسمها ايه بقى؟ الحتة دي الجراسيل والكيونيت هنا اهو بص اسمها ايه دلوقتي وهي طالع فوق median liminescus يبقى ما هي median liminescus يعني posterior colon tract اللي هي الجراسيل والكيونيت تراك ده اسم اخر الانين صح بس في البلينستير اشاني بقى لك رحوا فين؟ لسه صاها سيطلع منه سنسوري فيديشا للكبسول الى الكورتكس فوق تمام كده وضحت هنا الايه نوديكاسشن حصل عند ال... عند السباينال كورد ولا السنترال ما حصلش خاص النوديكاسشن حصل جوه طرق النخله الميجاتا بعدين الدراسي والكيو دي دي طب ايه هو الديب سنسيشن بقى تحت رو روبيو سيبتر سينس اوف بوزيشن سينس اوف موفمينت موسل سينس فيبريشن سينس وده اللي احنا نورد نتكلم عليه بقى واحنا نقوله في الشيت يعني ايه المعاني التريسات واضحين السنسوي ولا مش واضحينه فيهم حاجة ما فهمش حاجة بس قليل يا طبق يا دكتور خليك معايا في صفحة تسعة وعشرين ومقصدها دي. فوق الاسباينة كوردليجيا وفانجل. فانجلسة او بقى ياللي نامس حاليا. نحسن ده موضوع تاني وده الشطر اللي بعد. يعني حسبة الهيميليجيا هنفضل نتكلم الكلام اللي وقناب نهاره. تمام? فوكال سباينال كورد ليجن. قبل ما اقولي يعني ايه فوكال سباينال كورد ليجن. وده موضوع هامل الغاية رسمنا كان تي عشرة سباينال كورد سيجمينت نبرة تي عشرة الشهيرة اللي احنا قولين نعرفينها طيب بص على سباينال كورد سيجمينت تي عشرة هتلاقي تي Sensor Root و Motor من النحيا دي ومن النحيا مش كده والSensor Root من النحيا دي ومن النحيا دي هيكون ايه جميل Spinal Nerve Spinal Nerve Mixed رايح جاي عادي احنا لست شاكيني رسم دي قبل كده طب والSpinal Nerve حطوله ايه بقى Divided ايه لأ Sensory Fiber و الموتور فايبر رايح للعضله والسنسوري فايبر جاي من السكن اريا مظبوط ولا لا خلي بالك طيب لاحظ البراميدال تراك اللي مرسومة جوه السباينال كورد سيجمنت فيها مثلثين على الجنبين بوت البراميدال نازل لتحت يعني ايه نازل لتحت يعني ديسيند لاحظ البوستيريو كلان تراك جوه الـ spinal من فوق فيها سامين لفوق يعني ascending تراك والـ spinal tract برضو فيها أسعى انطلع لفوق يعني برضو ascending tract أيضا واضح يا أسعى ده ولا مش واضح انتو تاعدتو بص لو اتعبت دلوقتي مش هينفعها مش هينفعها ما ينفعش كده يبقى كده بديني أبوز كده ده أنا أعمالها خلص عشان تجعلها تاتي يبقى راسنا دي التفاهمينا راسنا دي راس عادي دي بس انا بقول دي دي عشرة اقولها تاني دي دومين مش حاجة عجبك خالص طيب يبقى دي فاينل كورد سيجمنت لاحظ خارج من هذا الفاينل كورد سيجمنت سينس روت شمال سينس روت يمين موتو روت شمال موتو روت يمين ها تمام وبعدين الروت 6 الموتو والسنسوري عن ناحية دي عملوا سباينال نير اللي هو السهم فيه رايح جاي يعني ميكسد وعن ناحية ده السباينال نير, نير هينشطر إيه لك 2 fibers فايبر جايب السنسيشن من أريا معينة off the scan وموتو فايبر رايح العمل معينك طب سؤال يلا حيث سؤالنا دي تي عشرة يبقى area of the skin هنا المقسوب بيها أنهي منطقة level of amblicats يعني المنطقة دي يا جميل خلي بقى بقى بصي خلي بقى ان انا بقى, بقى, بقى, بقى, بقى, بقى, بقى مقسومة نصين بص من ال كده هو لحد الميد midline من ورى الي نص ونص التاني من ال لحد الميدلين اللي وراء خالي باتك تمام؟ فتلاقي انت السنسلوروت بتاعتي عشرة اللي هو النحيادي كده هو جادي السنسيشن بتاع المنطقة دي عند اللابل هوب أمباليك والسنسلوروت النحيادي كذلك صح الكلام؟ بس لاحظ ان الاسباينال كورد سيدمنت فيها ثلاثة تراب توب راميدل ندلي وبوستيرو الكولم طالعة سنان اكتراكت طلعها. صح؟ ركز ده معايا في الحتة دي. سيبها كتاب خريك عندي. لو انا في عشرة دي حاتة تخيل ديها باظت بس. يعني ايه تي عشرة باظت بس. يعني فوق الـ في تي عشرة. فاللي بقى لك يا معروف. تي عشرة باظت. بس. يعني تي تسعة و... و تيه تمانية و كله سليم بس تي عشرة ايه؟ بازت هيبوز بقى حاجات خلي بالك خلي بالك as the level of the legion اللي هو عند the level of تيه عشرة هال المريض اللي هيبقى عنده احساس؟ يعني طالما انا تي عشرة بازت يعني ايه as the level of the legion ما عندهوش احساس؟ يعني حيثو انا تي عشرة بازت؟ يبقى منطقة الامبلايكس هذا الليبل مش هيحس حياتفك بالإحساس موافقين ولا لا دا طيب اتزي ليبل افزي ليشا ايضا يعني لما تيه عشرة باظر خلي بالكوا يقول مش تيه هن عضلات في هذا المنطقة عضلات البطن وعضلات الظهر في هذا الليبل العضلات دي واخده من الانتير والغنسل بتاعتيه عشرة ولا ايه ولا ايه؟ فلما تيه عشرة بارضة هذه العضلات اتحرمت من الهندير القرن سلم بتاع التيه عشرة فاصبحت هذه العضلات تعاني من لورموتر نيروم ليشان يبقى تاني اه يبقى تيه عشرة بارضة يعني ايه يعني تي عشرة باظه as يعني في of the legion as the libel of the till الى skin area اللى سابلايس بتي عشرة مش هكي ايه ليه مطلة ايه سامبلايكس libel ده مطلة دي كلها طب as the libel of يقول لك ايه لور motor Neuron Legion يعني ايه يعني العضلات اللي Sublight بهذا ال Level هي منطقة العضلات دي جزء من عضلات ال Abdomin جزء من عضلات الدهر هذه العضلات اللي Sublight بتي عشرة بازلت ديها عشرة طب بتيها عشرة فيها ايه يخص العضلات دي الانتيري هورد سيري بازلت يبقى هذه العضلات حرمت من الانتيري هورد سيري يبقى تعاني من لور موتور نيرون بليشان يبادل باقي يقولك فوكال ستاينال كورو بليشان عم بيتيع عشرة at the level سينتيروس at the level لور موتور نيرون توفض موفيد ستو اللي وراء موفدت الكل برسير طيب نمسك بقى ده ازا معروف ساكس الكمبنا هعيده تاني ما تخافوش وإحنا عمليه نشهح كلامنا في النظر بقى <تصفيق> <تصفيق> في ايه هتقال تاني هخريك تتحلل وده ما تعمل برره من هذا برضه وانا اتطبق افتيك هتعمل كدرية وانا عطيت ولا اخبار ولا اين واضع يا ابننا منعارف بك انا اللي عارف بقى. هتيلوش يا جماعة لهم الكويرة هتتحول النطش النطش الاهلي اهلي ايه يا رب ينسكوا بقى ده غادي بسكوته بقى اللي بعليه بقى. هو العيب مش على العبت القورة ولا على الانحاد القورة العب على الناس اللي متروح هم دول العدين اللي يتولع فيهم واللي بيتخرجوا عليهم وبيضعوا التوبهم طب دي عشرة باطر دي عشرة باطر خليجي معايا هون هون مش فيه براميد ارجع من فوق يالا مش فيه براميد ارجع من فوق براميد ارجع نقلها اه الاثنين كانت ضربت فين عند تي 10 يبقى بيلوت تي 10 بيلول ليفل اوف ذا ديجن مش واطنه براميد يبقى ده ضل بيلوت تي 10 من البراميد يبقى بيلول ليفل اوف ذا ديجن عدلات موتور تعاني من? ابر موتور مش يقوليش? فيه حاجة دي? في حاجة? طيب. السمسوري بقى الواتفاين وسلامك ومسيره كلها دي. مش دي السمسوري? ترتاب السمد. طلعه كده. لو هي طلعه يا خويا. خلاص عشان تروح لنفوخي. راح اكت عن في عشر. يبقى بلوت عشرة. هيا بفيه اهتاس? مفيش. موفين? موفين. يبقى <تصفيق> الـ level of the legion? بلول موتر نيرون. الـ level of the legion? سنسوري لوس. بلول لبل او دي لس. واخر موتر نيرون. موفين يا عمي. يبقى الرجل ده عارف ايه لو انتهى عشرة بايزة ايه يقولك ايه يقولك ايه يا دكتور من تراتيف صعبة يا دكتور تنميل تنميل فريجل فريجل فريجل فريجل تحت يسمي بيعمل لك كده فوق كده ليه انا نور بلا بعدين يا دكتور رجل الاتنين ضعاف تقالي ايه عنده ضارة بليشية او ضارة بليل مش كده بريل with sensory level يعني ايه sensory level below which مش حاسس above which بيحس فين sensory level عند الانبلائكس او هانا اقل له ايه انت تعاني من فوق ال spinal cord lesion عندي عشرة لو جي قال لي الهبل عندي دي في ستيرنا هيبقتيش ما احنا هناخد بقى الحاجات جيدسة كان بقول انا هنا كام وهنا كام بس احنا دي عشرة بتحبها بكلنا مش عارف ايه صح ولا لا في قاعدة بقى رهيبة في قاعدة رهيبة لك لو انضرب 2 parameter track في العيام بيحصل له 60 كتير disturbances يبقى at the level lower motor the whole at the level sense the loss below the level upper motor the whole Fing theric disturbance Irohna hey, Klinica picture Ixna här gilla T10 T10 T10 صح Klinica picture Manifestation av the level of T10 Sensory loss Lower motor neurone region the, level of the 10 قطر موتو نيروم نيجان عشان قطع البرامة ده سينسوروس عشان قطع السينسور البرامة يبقى خليبانكو اولا بصوا المشاكل انه حصلت at the بسبب انت السينبت نصابه لما المشاكل اللي بتحصل بلول لبل أوفزي ليجان بسبب انقطاع التراكتر. ثم سفنكتيرك تستيربت فشايفين المريض شكله عامل ازاي؟ المريض شكله غريب تحت اهو رجله فيها مسلسين يعني فيها تراد للترادليشن وعنده هايبوسينزيا متضل من اول رجلين 2 لحد الصرة ادي الليفل اهو تي 10 وفي طبعا بيخر بول زي ما شايفين يعني عنده فيجتري ستابلز مظبوط ولا لا خلي يبقى معايا كده طيب يبقى الثلاثة دكتور عايز اقول حاجة احنا دماغنا دماغك وشك ورجلك وطران فين في الكورتيكس اللاترال ولا الميديال وشك وضراعك وطران لاترال ورجلك ميديال واللاترال سايد واخد بلصة بلاي ميدل ريبرال والميديا الاسبكت واخب لاب سابلاي انتيريوس ريبرال فإيه ده؟ ما رأيك الكورتكالليشان تعمل إبليشيا كاملة فروزا ستار ولا تيجي بمالو يعني الخاصة جت لابرال في طاير وشي ودراعي ودران جت ميديا تروحوها الزمين رجلي عشان كان دايما نقولها تيه بص الكورتكالليشان تتسم بانها مونوبيجية في احيان كثيرة انا مش لكن ايه لي يعززها الاظر الكورتكال مليفستيشن زي مثلا الافيزياء زي الكونشوبيديديشن سنتر والحاجات دي طب جاد البرامدل تراكت عملت عاملة هباب راح تلمة الفايبرز دي كلها وراحت ايه بتاعت يعني نص الجسم بتاعت ايه يفور وراحت عامل البرامدل تراكت فالبرامي دا ستراكت معديها في الكابسولة معديها في الميت في البونز، في المضالة فأي جيشة في الكابسولة في الميت في البونز، في المضالة لازم هتعمل هيمي وتبقى هيمي بليشي عن العكسية في معظم الأحوال طبعا لكن وهي هاي فوسيزيا أيضا زي ما قلنا بس ايه فرد بين الكابسولة جيشة والبرين ستيمش الكرينال نيرف تصحى اهو الكبسوله دي باصص اللي بفيش على اوبوزيت سايد ان ايبوسي فيت على اوبوزيت سايد سبعة 12 على اوبوزيت سايد 7 12 اخر موتور نيورونينج لان الدين اللي ماشي في الكبسوله يخص ايه 7 12 البرينال اللي هو الموتور نيورون بتاع الكرينال نيرف هو النيوكلياس والكرينال نفسه رحنا نزلين من الكابسولة رحنا عند الـ brain التن وخدنا مثال المثال mid brain legion هنا اهو اضرب mid brain هي mid brain على opposite side هي معي الـ process على opposite side 17 مش مهم او انما mid لما اضرب يمين هيأثر على الـ green number 3 او 4 في العين اليمين اصبح الراجل عنده hemiglicia ويني ايپوسيلي على ناحية والكريال نيرف على الناحيه الثانيه لور موتور نيرف يبقى ده اسمه ايه كروس اللي بليش روحنا لديه عند السباينال كورد خلي بالك بص انا ماشي بالخريطه ازاي كورتيكال كبسولار ميد برين بونز مدوره نزين على السباينال كورد خدنا حاجة اسمها ايه بقى فوكال سباينال كورد ليشن عشان هما نيجي يا حبيبي الترانسفيرز ماي لايت الفيروس يروح لابطلك في 10 ما تاجه كده ونفس الكلام برضه الايه الانتيرو سبار اطفلوجا مش انا قلت لك الانتيرو سبار اطفل طويل كده وبعدين نزل منه كل سيجمنت اطفريون صغير الاطفريون بتاع في 10 قفل يبقى يبقى اصبح الانتيرو سبار اطفلوجا والترانسفيرز ماي لايت كير روما فوكال سباينال كورد ليجن طب اقول كريتيريا اوف فوكال سباينال كورد ليجن عينيه تي عشرة ضربت الضرر ده ايه بترانزفيرد مايليتيز او ضربت بالفاسكولار وهنشوف الكومبريشن ممكن ورم هيضغط على تي 10 النتيجه الزليبل اوف ذا ليجن لور موتور نيورون الزليبل اوف ذا ليجن سينسروفر دي السيتمنت باص بيقول لي ليبل اوف ذا ليجن كل سلوم أب الستركت أطعت بما بيلو سلبي level of the region البراميد الناتل ناتل أطعت عندي في عشرة يبقى ما تحت الليجان محروم من البراميد يبقى بيلو level of the region upper motor neuron السينسور tracker طلعة الطاقة عندي في عشرة بيلو level of the region بتقول طالما في باي lateral pyramid track the legion ضابط هناك استثن كتير disturbance طبعا هتبقى بيلون ليفل of the region روح تنزل تحت the spinal cord خلاص روح تفشل على الكود إيكوينا وانا الكود إيكوينا مين اللي بضربها desk of paralysis اللي أربعة اللي خمسة اللي خمسة S واحد فالدسك يعمل paralysis وضغط على مين على الكود إيكوينا فيدي من فين في lower limb مطر ولا تنسوي الاثنين وايسي مترك يبقى خلي بالك الخريطة بص بقى كورتيكال كبسولاري مدري بونز ميدولا سباينال كورت كود عارف ان بقى ايه بقى بريفرال نيرف وبعدين تروح للمطر مايوتاكيب ما بينهما 9 يورجسون ما فيين بين وينج اكسترا برانيدال وينج سيريبلنوم الخريطة تكتمل او حدث من الخريطة كلها قدامك وخليك تتفع الخريطة التفع جات فين مطرح ما جات الليجن هنا. هنا هنا يحصل ايه؟ يقول يحصل كذا وهنا يحصلت بص لأني غيرج بقى مغسوم قدام كذا ربنا نشفع كذلك طب يا اولادي بقى احنا اللي بقى في السنة عادي معانا ديورو اناتومي وضيون منظري يوم الاثنين هتروحوا عند الدكتور عادل كلكم ان شاء الله عشان تحضروا بالحضرة بمدرج المحلاوي الامبريناوي ساعة واحدة وبعدها هتكوني على طلاح الدين ونبدأ حصة الكريميكا بعد كلية بساعة سين الحسنة القادمة هنا هتبقى يوم الاربع ساعة اثنين ونصف ثلاثة في الكتير هيتم معاك هنا برضو الاربع معاك النيو اناتومي المذاكرة النيو اناتومي اللي فيها نيوروشيتا هو واليهد الجين ايضاً تمام؟ فكرة الخميس الحسنة في الكلينيكا ساحداشر عالي الصبح ويوم الثالث الحسب الكريمي كان فارغة 11